بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش نيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من نوع وحيوه منهم من خوف